قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم, وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب إليكم من الله رسوله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهذى القوم الفاسقين.